وَلَا تُطِعْ كُلَّ حَلَّافٍ مَهِينَ هَمَّازٍ مَشَّاءٍ بِنَمِيمٍ مَنَّاعٍ لِلْخَيْرِ مُعْتَدٍ أَثِيمٍ عُطُلٍ بَعْدَ ذَلِكَ زَنِيمٍ أَنْكَنَ ذَا مَالٍ وَبَنِيمٍ إِذَا تُْنتْناَا عَلَيْ آياتُنَا قَالَ أَسَاءطير الْأَوَّلين سَنَسمُ على الْخُرْتُم إِ بَلَنَهُمكَمَا بَلَنَا أَصْحابَ الْجَنَّ إِذْ أأَقْ سَمُ لاَا يَصِْم ولا يستثنون فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون فأصبحت كالصريم فتنادوا مصبحين أن على حرثكم إن كنتم صارمين فَطَلَقُوا وَهُمْ يَتَخَافَتُونَ أَلَّا يَدْخُلَنَّهَا الْيَوْمَ عَلَيْكُمْ مِسْكِينٌ وَقَدَؤُوا عَلَى حَرًضٍ قَادِرِينَ فَلَمَّا رَأَوْهَا قَالُوا إِنَّا لَضَ فَلَنَحْنُ مَحْرُومُونَ قَالَ أَوْسَطُهُمْ أَلَمْ أَقُلْ لَكُمْ لَوْلاَ تُسَبِّحُونَ قَالُوا سُبْحَانَ رَبِّنَا إِنَّا كُنَّا ظَالِمِينَ فَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ يَتَلاَوَمُونَ قَالُوا يَا وَيْلَنَا إِنَّا كُنَّا طَاغِينَ عسى ربنا أن يبدلنا خيرا منها إنا إلى ربنا راقبون كذلك العذاب والعذاب الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون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 يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فَلَا يستطيعون خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون فذرني ومن يكذب بهذا الحديث سنستدرجهما حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي متين أم تسألهم أجرا فهم من مقرم مثقلون أم عندهم الغيب فهم يكتبون فاصبر لحكم ربك ولا تكن كصاحب الحوت إذ نادى وهو مكذوم